بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء كتاب نحكمت آياته ثم فصلت من لد الحكيم الخبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. ونستغفر ربكم ثم تبو إليه يمتيعكم متاعا حسنا يمتيعكم متاعا حسنا إلى جرم مسمى ويأتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإنني أخاف عليكم عذاب يوم كبير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 ولَئِنْ إن قُلْتَ يَنَكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهَا ذَٰلِلَّ سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِنَّ خَرْنَ عَمُ الْعَذَابِ إِلَى أُمَمٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن ذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور ولئن ذقناه نعما بعد ضرا مسته ليقولا لا يقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تاركوا بعض ما يوحى إليك وضائقوا به صدرك وَضَايَقُوا بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَؤْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ كَذٌّ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَرِكْ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ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 فَلَمْ تَمُسْلِمُونَ بَلْ كَانَ يُرِيدُ الْحَاوِيَةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا وَفِئَ لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا نُوفِّي لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ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 فلا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن ظَلَمَ مِنَّا افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا هُنَالِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ هؤلاء الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أ تذكرون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 أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه بالا إن أجري إلا على الله وما نبطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني يراكم قوما تجهلون وَيَا أَوَّمِيَ من يَصْرُنِ مِنَ اللَّهِ امْتَرَدْتُهُمْ فَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا قُل لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلِكٌ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلِكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي عِيُّرُكُمْ لِيَأْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا Allahu أعلم بما في أنفسهم إني دل من الظالمين قالوا يا روح قد جادلتنا فأكثر تجدالنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال ما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحين أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وربكم وإليه ترجعون أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَاهِ وَأَنَا بَنِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ وَأُوْحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنْ فَلَا تَبْتَيْسِ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِن ولا تخابني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكل ما مر عليهم لهم من قومه سخر منه قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون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 وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وَمَا آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موجه ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي لا جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه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 وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنِّي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ حَكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي عَمَّا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ إِنَّ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 برحمت منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بأيات ربهم وعصوا رسوله وعصوا رسوله واتبعوا أمر كل جبار عنيده وأتبعوا في هذه الدنيا لعنته ويوم القيامة ألا إن عاد يَفرُّ رَبُّهُم ألا بُعداً لِعَادٍ قَوْمَهُ وَإلى ثَمُودَ قَوْمَهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هدا أتنهانا نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب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 فما لبث أنجاب عجر حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامراته قائمة فضحكت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 وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله مَا لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط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 وَيَقومُ مَعْمَلُه على مَكَانَتِكُمْ إِنّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا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 وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه وليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود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 أَوَّلُهُمْ غَيْرُ مَجْدُودٍ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا عَبَدَهَٰ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ لَمُوَفِّيِهِمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُورٍ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 فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَصِيرَةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَمْ جِنَاهُ مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمِهَا أَهْلُهَا مُصْلِحُونَ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 وَكُلٌّ نَّقَصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ لِتَثْبِتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا أَمْلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وانتظروا انا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل